وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاكَ فَارْهَبُون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَإِصْبَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 فليبن مما رزقناهم فالله لا تسالون نعم ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه وله ما يشتهي وإذا بشر أحدهم بلنسى يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل ولله المثل لعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله النهو إلى أدنهم لا يساعة ويجعلون للا يكره وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد ارسلنا إلى وبليك فزين لهم الشيطان اعمى لهم فهو واليهم اليوم وله عذاب اليم وما انزلنا لا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسكيكم وما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائظا للشاربين ومن ثمرات النخيل ولعناب تَأْخُذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ تَأْكُلِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا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 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ أن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برام على ما ملك تيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله أجحدون والله جعل لكم من أنفسكمون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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا أرض شيئا ولا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 الحمد لله بل لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أحدهم كم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هل يستوي تَوه وَومَ مُرُ بِالعَدَ لِ وَغُوى عَ صِاتٍِ مُْتَقِي وَلَِّهِ غَيبُ الستَّمَوَاتِ وَلََرربّ وَمَا إِلَّا كَلَمْ شِيَ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولبصار ولفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السر ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من فِيكُمْ سَكَنَ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْعَامِ بَيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْعَامِ بَيُوتًا وَنَهَا يَوْمَ ضَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَصَّافِهَا وَمِنَصَّافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسٌ وَمَتَاعٌ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ قِيلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاو يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ كَمَا شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخَافُ فَفُوا عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُ كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم بما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفترون وَيَو مَ نَبَ عَثُ فيِي كُلِ أَُّةِ شَْيدَ النَّ لَْهِم مِنَ خُثِهِم وَجَِّ بِكَ شَهدًَا عَلَ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 يَذُكِّرُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْعَهْدَ توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم وأنا تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تخطير تَعْلَمُونَ وَلَوْ شاء الله لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا وَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ سُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّورِ بما صددتم عن سبيل الله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 أَجْرَوْنَ بِاحْتَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ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 بِهِ مشتك وَإذاَا بَدَّ رُوحُهُمْ لا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْ فقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون راذِ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ جِئَ إِلَّا مَنْ كُرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِإِيمَانِ ولكن, وَلَكِنْ مَنْ شرح صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بِأَنَّهُ مستحب الحياة بِنَاعِ عَلَى لَاخِرَتِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قلوب وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في لاخلتهم الخاسرون وَبَكِّلَ الَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُور يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس وهم لا يظلمون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 فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا ذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ الله تعبدون <سؤال> إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن وَلَا غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْأَلْسِنَةُ كَذِبًا هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب نليل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 إذ راهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لإنعامه إذ تبعه وهداه إلى صراط مستقيم التقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا اتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ الْكِتَابُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رب بَن كَ لَ يَحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَدَاعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالتي هي أحكم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله